وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعرونهم بين أيديهم وبأيمالهم، بشركم اليوم جنات، بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنوه فيه الرحمة، باطنوه فيه الرحمة، وظاهره من طبره العذاب. ينادونهم ألم لكم معكم؟ قالوا بلا.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 مؤاكمن رحمولكم وبأس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعبرون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجرا كريما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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجهف تراه مصفرًا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثيرون منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم. لِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً تَدْعُوهَا ورهبانية ابتلعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا من أجرهم وكثير منهم فاسفون يا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 فضل الله وأن الفضل بيد الله يحديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم